وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَآبِ دَيْنًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَاءَدِينًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّ مَتَمَّنَ مِنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَا مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسقِي حَتَّى يُصْبِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ சும் இலய ஃபக்கீர பஜா அத் துமா தமிஷிய இச்சியமனால قالت احداهما يا ابى تستاجر ان خير من استاجرت القوي الامين قال انني اريد ان امكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثمان احاد فإن أتممت عشرًا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستردني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيّام العدلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل